بسم الله الرحمن الرحيم طاتيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزْلٍ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ أَيَّتَهُ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَفٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَفَّذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِيُونَ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 قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون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 قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موطنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونفع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لتاحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجَانِ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا الْمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أطلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون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 إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورفناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمجركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعطاك البحر فانفلق فكان كل فزق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين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 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسطين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخترين وزنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأتقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 أفَبِعَذَابِنَا يَتَعَجِّلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ ثَنِينٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرٌ